119. الذين هم على صلاتهم دائمون 110. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 يوم يخرجون مِنَ الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون